بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبيب لعلك باخع النفس كألا يكونوا مؤمنين IN NASHA'NU NAZZIL 'ALAYHIM MIN AS-SAMAA'I AYATAM FAZALLAT A'NAQUHUM LAHA KHADI'IB WA MA YATIIHIM MIN DHIKRIN MIN AR-RAHMANI MUHDATHAN ILLA فَقَد كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِم أَنبَاءُ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلْيَكُن لَّهُ فِي الْأَمْرِ سُلْطَانٌ مِّنِّي وَلْيَكُن لَّهُ فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِالْعَوْنِ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ